اعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إن اتقيتن فَلَا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مره وقلن قولا معروفا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 القالتين والقالتا والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصا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 مَا كَانَ مُحَمَّدٌ نَبِيًّا أَحَدٌ مِنَ الرِّجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ لَهُ وَصِلاَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتَهُ الظلمات مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ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 سراحا جميلا يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت وجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك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 Oyyub qłęyişdir quaysh Allah az best groundwaterattır Cinatada gələlkə saygind, açbrothol qədə şəッə qəx vəq Ал bur Aíəş entr Yazın آذوا موسى. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرعه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا